نعبد وإياك نستعين اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير فَقُو يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَאَنْ أُخْرِجَتُمْ لَا مَعَكُمْ لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرن لكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن يقتلو لا ينصرونهم ولئن صرهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأن أومل لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قر ن حصلة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.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 فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُ مَا أَنَا مَا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هو الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو بلل رأيته خاشعا لرأيته خاشعا نتصدع من خشية الله وتلك الأمثال نضربها لناس لعلهم يتفكرون. الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان